والَّذينَ آمَنُوا بِاللههِ وَرُسُلِهِ أُلَا إنِنْكَهُ مُصّ قُونَ وَالشّهَدَا وَعِ دَرَبِّهٍ لَهُم أَجرُْهُم وَنُورهُم وََّذينَ كَثَروا وَكَذَّبُ بِآيافِنَا اصحاب الجحيم يعلمون انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكافر فِي الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما مَا يَكُونُ حُقَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا